بوك تو دواتسة يدنا واحد وعشرون واحد وعشرون كونفرزاتسة دوية محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة, رقم اثنين. محادثة قصيرة رقم اثنين. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أزبازيلي. أنا من بازل. أنا من بازل. في سويسرسكو. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. могу вам представит أن أقدم لكم السيد. مiller. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ياتزيزنت. هو أجنبي. هو أجنبي. أوّلادا نكوليك رئيسي. ملوفي نكوليكا يزكى. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. استداري ببرباه. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ لا بيلسم تدي أش منولي لا. قد كنت هنا في العام الماضي. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. عليا ننتيدا. ولكن. لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. يكسب أم أنا سليبي. أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ جدا. الناس هنا لطفاء. جدا الناس هنا لطفاء. أكرهنا سمي تكيليبي. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضًا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضًا. تشيمست؟ ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ jsem překladatel ena mužim. Ena muteržim. Překládám knihy. Ena utržím ul kutub. Ene utržim el kutub. Jste tady sám, jste tady sama El haddrauka hunéli wahdik. El haddraak li wadak. نعم، موي لا زوجتي زوجي هنا ايضا. لا زوجتي زوجي هنا ايضا. ا tam jsou mé dvě děti. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك